بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم لَهُمْ لهم مِنَ من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجًا مِنْ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَوْجًا مِنْ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أم مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليتكنوا فيه والنهار مبطرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينظرون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 هُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ